صفحه الأربعين هذا هو مقعد سيد يعني يمكن أن يق قاعد وهو قوله والناس وإن كانوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ إلى قوله ولمن كانت بمنزلته زين صحيح اللي بعدها مو بي. مو بي. لكن ما ربيعي ما ما لكن يكتب يكتب من لا ها إيه إذا مثلا لا, لا. ببعض اين يمكن يطلع على خط بن قسي بن قائد. ايه قائل هل العبره في عموم اللفظ او يخص السبب طيب فيه صفحه اثنى واربعين وقولهم نزلت هذه الايه كذا يراد به إلى قوله الى قوله كما تقول عنى بهذه الايه كذا <تصفيق> إيه. طيب بعده بالصرح الثانية وإذا ذكر أحدهم سببا نزلت في عجلة اذكر احمد لها سبب النزول اجود الاخر الى اخر هذه قائد هنا وهو ذكر تعدد اسباب النزول طيب الى قوله كل هذه ان هذه الصفحه نعم هذه صحيحه الامر الى قوله قوله وإما لكونه متراطعا في الأصل في أول سطر سطر خمسين في أول سطر خمسين وإما لكونه متراطعا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالرمائر الشيءين النسخة فيه كالرمائر في قوله ثم دنا تدلع طيب سيدة ذا؟ ايه؟ تابع ها؟ مثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك احنا ذكرنا متى يجوز ومثل لا يجوز ها؟ اذا كان اللفظ لهما فهو يجوز وان لم تصالح فانه لاحدهما او يطلب الراجح طيب وان الغرف الاول هو تفريع ان دخلته في القائل هو يكون معروف او في قائدة اه احنا قال ذكر في هذا بعوه النزل في قال فالأول اما ان تكون مرتين لغة المشترك يجوز ان يرددهم عنها ويفيه الضم في صفحة 250. فان في اللغة قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم هذه قائدة الترادف في اللغة في اللغة وفي القرآن طيب وبعدها وخمسين والعرب تغمن فعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غالب من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض توضاع الخمس خمسين والاختلاق قد يكون لخفاء الدليل بلا قوله لعتقار معارر الراجح لا هذا الفصل هذا لا الفصل بالضبط موجود؟ ماذا الفصل 29 42 42 مثل فيها تخيلوا الاختلاف في على نوعين كل هذا مثال إذا فمثال ما لا نفيد شخص ما نصح أولي أثمان ضرض به موسى بعض اللي ضرض به موسى ماذا الموضع آخر لاحق قال ضرب القديم إيه اللي صح اللي ما, ما ما لقوته على ما قال نرجع هه جعل النبي كذلك دوله تاريخه في موضوعه في تاريخه المضطرب في له بدل موسى وما جاء في كلام المعتاد ايه بس ايه بس ايه بس طيب وين وش وش اخر صلحنا ها طيب بعد الصفحة 58 فمسخ تلاف التابعون فمسخ تلاف التابعون إذا قوله فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين <تصفيق> عندي ثمانة وخمسين وعندكم ثلاثين وخمصة رضيب لا تعليم مهن. أنت العسل قاعدة وشوال عندك اي حقده خطيب الخطيب انت لكفى اللي قبله مم. دليلا هي اكبر فرق. صح فيها اقل ها ها ها ها ها ها ها طيب فيه بعدها شوي وأما القسم لو أما القسم الأول إذا قوله ولله الحمد سطر بعدها يرام فالمقصود من المقالات التي يحتاج إليها بالدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره إلى وغيره نعم تروح يا صفحه 160 يوجد كما 150 يعني ما نهرب الصفحه اتقل هذه الصفحه طيب والمرافق اذا تعدى طرقها ها الحكم عندك يا وليد 44 فقط او دون يبقى سين تخفى عنك طيب وما را في الى تعد الطرقها اذا كانت صحيحه قطعا بلتش بلتش. كيف ايجيه نعم ادي حرف كبير طيب صفحه 63 وبهذه الطريقه هذا الطريق إلى قوله ناقله ناقله وإما لبعث ناقله بعدها جاء بعض الأسطر وهذا الأسطر ينبغي أن يعرفه إلى قوله وغير ذلك صفحة 5 ك والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا نيته الى قوله كثيرا طيب فسمحنا चलिए فان جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فان في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 67 ولهذا كان جمهور علماء العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد الى قوله انه يجب العلم <تصفيق> ها؟ ها؟ طب صفحة سبعين وكما انهم يستشهدون الى قوله من اشقق قلوبهم ما يجب نستشنه للاقاوز من أسف علومه نعم فتح أربعة سبع والناس في هذا طرفان إلى قوله يعرفون أن مثل هذا غلط سبع فصل يمكن. واللي بعدها وكمان على الحديث التي أن بها. لا قول هو قط إذا. طي 75 وفي التفسير من هذه الموضوعات نعم إلا قوله باتفاق العلم طيب فيه فصل النوع الثاني خلاف وهو التسع سبيل سرحة التسع سبيل وأن النوء الثاني إلى قوله وتابعينه بإحسان ثلاث فصلة ما في الصفحة تسعة لا 81 أحدهما قوم يعتقد إذا قول هو المخاطب به لا أحدها عندك إحداهما أص لا الظاهر اللي عندك أحسن. لأنه لأنه يقول فهذا أكثر ما فيه فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين نعم إحداهما أحسن نعم إلا قوموا مخاطب به طيب وبعده صفحة لفريها في زماني والأولين السنسان ها؟ كي. أول. طيب أول أمس الثاني لا قوله لا في المدلول أربعة قصة. وبعدها صفحه خمس وثمانين والمقصود ان هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا ألفاب القرآن عليه وليس لهم سلف الى قوله لا في رايهم ولا في تفسيره تابع تابع وما من تفسير من تفسيرهم الى, الى من تفسيرهم من ما شاء الله <تصفيق> هنا يمن تفير في التفسير ويحضر الانسان من دولة صفحة واحد تسعين وفي الجملة من عدل على مذاهب الصحابة والتابعين الى قوله مغفور له خطأ ثم بعد بعض تسطور ها وفي الجنة من عدد عن مذهب الصحابة لا خطأ. إلى قول خطأهما فرلا وخطأ وجدته بعدها بعدها تسطر ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهه بلا قوله وتأوله على غير تأويده خمسة تصد ثم في صفحة 92 وأما الذين يخطونا في الدليل لا في المذنون قوله لكن القران لا يدل عليها أحسن هل بعدها ثلاثة يقول فالجواب أن أصحب طرق في ذلك أن أفصل القرآن بالقرآن هذا واحد غرض سفر فان عياك ذلك فبالسنه ف عليك بالسنه الجديد. يعني ما تركنا الا سطر فقط بعد الموضحه نعم قاعده صفحه 95 حينئذ اذا لم تجد التصوير في القراءه ولا في السنه اذا لم تجد رجعت في ذلك اذا قال الصحابه عندنا كل كلها واحد الى الصحابه, إلى الصحابة نعم ويجب في صفحه مئة. في فانها على ثلاثه اقسام قبل الفصل م? قبل الفصل, الفصل. من جبر جبر. كم صفحه التسعتين طيب ولكن هذه الحجة العلمية شوف فانها على ثلاثة أقسام إلى قوله إلى أمر ديني طيب إلى أمر ديني ثم صفحة مها واحد فهذا احسن ما يقوم بحكايه الخلاف الى الخط واسع واسع طيب يا اباده اذا نلت التفسير في القران الى قوله لاقوال التابعين صفحة مئة وخمسة وقال بن حجاج إلى قوله فلا يتعب في كونه حجه أربعة أسفر إلى اما اذا على الشيء فلا يرتاب في كون حجه طيب وبعد فطرين. فاما تفكر القرآن بمجرد الرأي فحرام. وبعد في صفحة مئة وثمانية. كمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لعل ما له به وسلك غير ما أمر به إلى قوله والله أعلم أربع فاستر لم يشعر كمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لعل ما له به اللي قبله صفحه 15 قران منه في يعني ورق ورقه يمكن من قاري القران قرا اذا والله اعلم من وهكذا يسمى الله القدف كذلك بعدها وهكذا يسمى الله القدف بعد أن في سنة حكمية واربعة عشر فهذه الى قوله وسكتوا عما جهدوا What? No more than that. Huh? I have شو thing